ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ر ج و م ا للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا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 أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذنولا فامشوا في مناكبها و ك ن و ا من رزقه و إ ل ي ه النشور أ أ م ن ت م من في السماء أ ن ي ح س ف بكم ا ل أ ر ض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 أ و ل م يروا إ ل ى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن إ ن ه بكل شيء بصير أ م ن هذا الذي هو جند لكم ينصركم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 امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافتدم قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون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 وقيل هذا الذي كنتم بي تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي أ و رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آ م ن ا ف س ت ع ل م و هو ن من في ا ل ا ل مبين ق ل أرأيتم إن أصبح إن م ا ك م غ و ر ل ح س ن بما